مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبين وما خب على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فاين تذهب huva illâ zikrun lilâmin limen şâe minkum en yestakim ve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 يا ايها الانسان ما ذرك بربك الكريم الذي خلقك فسوَاك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك